ثُما تُمْ تَتَرُون وَهُوَ اللهَّهُ فيِي السَّمواتِ وَفِي الأرض علىلَ مُسِراكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيعلملَمُ مَا تَكْسِبُون وَمَا تَأتِيهِم مِن آيَةٍ مِن آيَاتِ رَبِّهِم إِللا كانَوا عَنهَا مالِضين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 ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون